بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن طلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان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 ذات الأكمام والحبذ ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار، ففي أي آل ربك ما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، ففي تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ يسألوه ما في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شأن. فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمَا أَيُّ غَسَقٍ لَّمَّا غَسَقَ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إن تَطَعَّتُم أَن تَفْضُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا لَا تَفْضُونَ إِلَّا بِسُرْقَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُسْقَى عَلَيْكُمَا شَرَابٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَنَتَأْتِيَانِ صِرَاطًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 120. بأي آلاء ربكما تكذبان 121. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 122. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان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 فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ فطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن قبلهم ولا جان، ففي أي آلاء ربك ما تكذبان، كأنهم مليا قوت والمرجان، ففي أي آلاء ربك ما تكذبان كأنهم مليا قوت والمرجان آلاء تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ ومن دونه ما جنّسان؟ فبأي آلاء ربك تكذبان؟ 113. مدهامتان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. فيهما عينان نضاختان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. فيهما فاكهة ونخل ورمان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. فيهن خيرات حسان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان ما قصورات في الخيام؟ ففي أي آلام إربك ما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن؟ ففي أي 117. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام